فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضًا وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ فَمَن نَبَّأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ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 عسى رضو طلق كل أيو ان بدله أزواج خير من كل مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قالتات تائبات عابدات سائحات, سائحات ثيباته وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهلكم النار وقودها الناس والحجارة عليها ملاكٌ غلا ضل شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون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 ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم, نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمالهم يقولون, يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها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 نارا معدّة خلّين وضرب الله مثلا للذين آمنوا رأت فرعون إبقالت رب بل لي عندك بيت في الجنة ولت جني من فرعون ولت جني من فرعون وعمله ولت جني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القالتين